يا رب فيك من فضلكم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اذكر جل سبحانه عشر نشاط قال هذا المذكور في 23 من شهر محرم عام 1330 لعام 400 هجري صلى الله عليه وسلم قال الامام ابو طالب و الله تعالى حدثنا فكين يغلبان قالنا ينسهم في قامره عن سالم ترى اخاه من المدينه ذا من حتى إذا كنت بشمية الضابة لطيني غلام لعبك ومن يعوشك قلت وإحكما بك قال قفلت لقاق نبي صلى الله عليه وسلم قلت من أفهمت قال غطفان وفزار وصرت ثلاث صرطان أسمعت ما بين لابتين يا صباحا يا صباحا من دفعت حتى الطاص فجعلت ورقيني وأقول هنأل الأدوى واليوم يوم مضح فاستنقذتها من قبل أن يشعر فأخبرت بها أسوفها فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن أبن أوم عطاش وإني أعجلت أعجلتهم أن يشعروا ست يوم طابعت في اثره فقال لابن الاكوع فذكر فاخبر ان القوم الكونه في قومين <تصفيق> <تصفيق> بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبعوا دا أما بعد ف... فهذا الحديث الثاني عشر من ثلاثيات الإمام البخاري رحمه الله تعالى وقد تقدم الكلام عن رجال هذا الإسناد من حبه وهذا الحديث قد أخرجه البخاري في كتاب الجهاد هذه الرواية قد في لكتاب الجهاد من الصحيح تحت بال من رأى العدو فنادى بأعلى صوتهم وله رواية أخرى في كتاب المغازي أيضا من الصحيح وقول سلمة سلمة بن الأكوال <تصفيق> وانخرجت من المدينة نحو الغابة كان هذا الفروج هو السبب في غزوة ذات الرقام <تصفيق> وقال والتي كانت بسبب أخذ لقاح النبي صلى الله عليه وسلم وقوله الغابة هي بالغين الموجمة الغابة وبعدها الألف الموحدة وهي أجمة ذات الشجر المتكافف أهلا عليكم السلام لا تغيب ما فيها وقد جاء في روايه عند البخاري ومسلم ايضا وهو من رواية حاتم ابن إسماعيل وهو يعني قد تابع المكية ابن إبراهيم ويتابعه وفي روايته ومن يزيد ابن أبي عبيد ولكنه زاد زيادة ولم يذكرها المكين ومتبين وقت الخروج وفي هذه الرواية أنه قال خرجت قبل أن يؤذن بالأولى وكانت لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم طرعى بذيق رد طالا فلقيان غلام غلام العبد الرحمن ابن عوف وتمر حديثا نحوه وقرد تقرأ بفتح القاف والراء على المشهور وقيل أو حكي فيها الضم أيضا حكي ضم أوله وفتح ثانيه أي قرند ولكن الحازمية قال الأول وضبط أصحاب الحديث أي قرند فبين حاتم إذن إسماعيل في روايته أن هذا الخروج كان عند صلاة الفجر وفتح وفي روايتي أكرمة عند الإمام أحمد في مصند أنه قال إذن لما خرجت بفرس لطلحة فلما كان بغلس أغارة عبد الرحمن الفزاري وهني من قبيلة فزارة أي أغارة على لقاحي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فاللقاح هي بكسر اللام بعدها قاف و وهي واحدها لقحه و لقحه لكسر اللام وايضا تفتح فيقال لقحه ولقحه وهي يعني ال اللقوح أي الحلو التي تلقح من قبل الثارق الذكر الذي يطرق الإبل فسميت باللقوح أو التي تجمع على لقاح وهي الحلو والتي تضر اللبن طيب و فصرخت أي رفع صوته الصراخ ورفع الصوت أو يسمى بالصياح ثلاثة صرخات أسمعت ما بين لابتيها ولابتيها اللابة هي الأرض ذات الحجارة السود وتسمى بالحرة لابتيها من اللابة وأن واحدها لابة وهي الأرض ذات الحجارة السود وهي الحرة وكانت المدينة تشتهر بحرتين وماء اللابتان على جانبيها وأشاهد أن أراد أن أسمع ما بين طرفي المديرة من شدة صرخاته ولماذا صرخ سلامته؟ يعني صرخ حمية ليشهر رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أن تصرق إبله وهو بين أظهرهم؟ وقوله نعم يا صباحا هذا نداء استغاثة هذا معروف عند العرب أنهم كانوا إذا استغاثوا في وقت الصباح يقولون هذا يا صباحا وقد كرره للتأكيد أي لتأكيد الاستغافة و وفي رواية في رواية مسلم قال فعلوت أكمة الأكمة هي المكان المرتفع فاستقبلت المدينة يعني كأنه رأى من هذا المرتفع المدينة بأسرها فَلَدَيْتُ ثَلَاثًا يَا صَبَاحًا وقوله نعم الاندفاع والإصراع في السير وكما في حديث أسامة ابن زيد في دفع النبي صلى الله عليه وسلم من المزدلفة دفع اي اسرع السيره دفع الى الى المزدلفه نعم وفي وفي روايه انه قال اندفعت على وجهي ومعنى قوله على وجهي اي لم التفت يمنا ولا يسرهن يعني اندفع هكذا ولم يلتفت ف فقال حتى ألقاهم أي حتى يلقى الذين سرقوا اللقاء <تصفيق> من النبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> විය <laughs> فجعلت الرمي هنا أي وقوله الان فجعلتم هنا رمي السهام مقابل وقفت فجعلتم اي فسرعتم تمام سرعتم ارميهم اي السهام ابن الاكوع واليوم يوم الرضع فقول الرضع هي بضم الراء وتجديد الضد هي مغجمة هي مغجمة مكتوحة ويجم راضع وكما قال علي القاري في شرحه والراضع هو البخيل فكانت العرب تسمي البخيلة من بالراضع واختلفوا في سبب هذه التسمية على أقوال فمنها كما قال علي القاري هنا كما فيما نسمعه الان ان شاء الله اخواني المستمعون انا مراد اود ان احيي وانطوي على الله تعالى ثم اعلم ان العاده يتقون في الرضاعه والرضاع واستغنى ذلك ان شخصا كان شديد الكبر وكان له راض قلب ناقته ارطاع او سدميها لانا لا يريد ان يسيبها او من يقر به صوت الحلب فيطلب من من لا يحلبها لان يحلبها فلا اسمع او من يقر به صوت الحلب صوت الحلب صوته في هذا فيسمع الهيراته او من يرضى صوت صوته صوت الحمدل وقيل بل صنع ذلك لان يتبدد من لبن شيء اذا حلب هنا او يغطى في شيء لا شكه فيه وقالوا في المثل ألأم من راضح وقيل بل معنى المثل أنه أرضى الدور من سجع وقيل اليوان وقيل اليوان من يمس صافا خلال إذا خلل أسماء أمره وقيل إذا خلل أسماء أمره <تصفيق> وقيل هو الله الذي لا يستجدد وحبا فاذا ذهب الضيف احكم وجعلنا محبا معه واذا اراد ان يشق انقطع وقيل القول كان يورد يعرض يعرض ومن انطقتهم كريما فانت مذك فأن فأن وقيل معناه تيا يوم من وضعك الحاضر من صغره وتنظر بها بكبر كثير المعان هذا يوم شديد عليكم تفاء تخفي الموضع من وضعت فلا تجد من تضمه وكانه مقول مطول فاليوم ما و انها كل موضع عن ما يعني هو المشهور في هذا وأن الرادع والبخيل البخيل لعله لعل للعلة أو للسبب الأول الذي أشار إليه عليه وقال وكما قال أيضا في معنى واليوم يوم الرضع أي أن اليوم هو يوم اللئام أن صرقت لقاح النبي صلى الله عليه وسلم هذا بلا شك من اللؤم الذي وقع فيها أولاد وهو من الخيانة أو من الأمام واختلك في ضد اليوم على وجهين وقيل بالضم اليوم يوم الردة وقيل بالفتح اليوم يوم الردة فالأولى على الابتداء اليوم على الابتداء يوم الردع خبر ويجوز أيضا نصب اليوم على الضرفية وتقول واليوم يوم الردع وقولوا فاستنقذتها أي فاستخلصتها من أيديهم وفي قوله فأقبلت بها أي باللقاح أصوخها أي حال كوني أدفعها فلما لقيا النبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> وكان قد يعني حصل أو استخلص اللقاح فقال للنبي صلى الله عليه وسلم مبينا حال القوم قال إن القوم عطاش أي يحتاجون إلى الماء كأنه أراد أن يعني يبين للنبي صلى الله عليه وسلم ضعفهما أنه في حال ضعف حتى يلاحقهم وقال, وقال وإني أعجلتهم أن يشربوا صقيهم أي أعجلتهم أي اضطررتهم وألجأتهم كما قال علي وقاري أن يشربوا صقيهم وأصدق بكسف الأسين وأصدقون القاف أي حظهم من الشرب وعقب هذا بقوله فابعث بهم في إثرهم يعني أراد أن يستمر الإغارة عليهم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة التي صارت مثلا يضرب به لم يبنى الأكوى إذا ملكت فأسجح ملكت كما قال القارئ أي إذا قدرت عليهم فاستعبدتهم لهم في الأصل أحرار يعني صاروا ملكا لك إصار عبيدا بالإغارة عليهم فأسجح وهي بهمزة القطع تقرأ الهمزة فأسجح وكسر الجين أي يرفق بهم ولا تأخذهم بالشدة لهم وذلكونه كما قال القاري رحمة لكونه صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين ولتوقع ولتوقع إيمانهم ولتوقع إيمانهم وقال أصل أصل السجاحة في قوليه فأسجح السهولة والسماحة قليها نعم والازجاح وكما قلنا هذا مثل يضربه العرب عند العصر عند العصر اذا ملكته فاسجني يقولون حين القدره على العدو اه في ايديهم ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بين لابن الأكوع بعد قوله إذا ملكت فأسجح أن القوم يقرون من القرى في قومهم يقرون من القرى أي الضيافة وقد اختلف في قراءة يقرون على قراءات فقيل يقرون أصيرها و جاء في بعض الأصول لصحية البخاري كما قال القاري في فيما نقله عن القسطلاني في إرشاد الساري في بعض الأصول يقرون بضمن أراء وفتح وفتح أوليه أي أنهم يضيفون الأضياء فعلى القراءة الأولى أنهم هم المضيفون وعلى القراءة الثانية هم الذين أضافوا أو يضيفون وعلى القراءة الثانية يكون المعنى أن يرفق بهم فإنهم يضيفون الأضياء صلى الله عليه وسلم ذلك رجاء توبتهم وإنابتهم وفي الرواية أو القراءة الثالثة فإنهم يقرون من إيش من القرار أي التبات أي أنهم يثبتون في, محل في محلهم وليس الوقت ووقت الحرب معهم وفي وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سلمة لسلمة, لسلمة ابن الأكوة في ذاك اليوم خير فرساننا اليوم أبو قتاد وخير رجالتنا سلمة هذا فيما أخرجه مسلم فأثنى النبي صلى الله عليه وسلم على سلمة هذا الثناء خير الرجالة والذين يخرجون على أرجلهم لا يركبون الفرص الرجال في القتال وقد أخرج هذا الحديث أيضا المسلم من رواية أكرمة بطول أكثر من هذه الرواية يعني رواية مطولة فيها المزيد من التفاصيل التي لم تذكر في هذه الرواية التي هي من الثلاثيات والتي فيها التفصيل لرواية فإنهم الآن لا يقرون في قومهم فجاء في هذه الرواية إنهم الآن ليقرون في أرض غطفان في قومهم غطفان قال فجاء رجل من غطفان فقال نحر لهم فلان جزورا والجزور والإبل فلما كشفوا جلدها رأوا غبارا فقالوا أتاكم القوم فخرجوا هاربين فلما أصبحوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مقولة التي ذكرناها الآن كان خير حرساننا اليوم أبو قتاد وخير رجالتنا سلاما ثم قال سلاما ثم أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم سهميني سهم الفارس أي الراكب وسهم الراجل فجمعهما لي جميعا ثم أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم وراءه على العضباء راجعين إلى المدينة وهذا من إكرامه صلى الله عليه وسلم لأحد أصحابه الذين أحسنوا الذي أحسن إليه هذا الصميع أنه تنقذ لقاحه من هؤلاء القوم من أهل غطفان وبلا شك هذه الأحاديث مما يتعلم منها المسلم وطالب العلم الأدب الأدب في التعامل مع أصحابه وفي التعامل مع أعدائه كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعامل مع أصحابه ومع أعدائه فهي دروس تربوية يطالب العلم فعلينا أن نتأمل فيها وأن منها العبر ولا تمر علينا مرور الكرام أصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم ونفهموا الدرس الثاني ان شاء الله